شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبئ في مساكنهم آية جنتان عيمين وشم كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور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 بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 دَائِذَا فَزِعَ عَنْ قُلُبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ